then أمنوا <تصفيق> لي Quan تَنفِى مَقَامٍ أَمِينٍ إِذًا نَسُوا عَوْدٌ يَلْبَسُونَ مِن سندس ويس تجرر يدعون فيها بكل فاكهة آخر الجاحين <تضل> تظلم. Se so